وإن جز كبر أو مرض لا يرج أ لازم أن ي أن ييقم من يحج وييعتم عن من شيء وجد وإن عجز الكبر أو مرض وإن عجز بسبب الكبر أي عجز عن الحدي ل بيت الله يكون يكونحمل الشق والدليل على أن الكبر من لا حديث حدي بزين وكذلك لمماصر إلى عليه الصاق في ح الوداء إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحم هذا يدل على أن الكبر يعتبر من الأعذار لأن الكبر يوهن الإنسان كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام لما سأل ربه قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا فذكر حال الكبر أنه وهن في الداخل وهن في الظاهر فقال وهن العظم مني وهذا بلاء الكبر في النهر واشتعل الرأس شيئا هذا بلاء الكبر في الظاهر فالكبر يبعث الإنسان ظاهرا وظاقا ولذلك لا يجب الحج على من أصابه الكبر على وجه لا يستطيع معه أن يقيم الفرائض ويقوم بالأركان فالحج يحتاج إلى جلب وإلى صبر وإلى تحمل ولذلك وصفه الله صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا والجهاد لا يجب على الكبير لا يجب على الشيخ الكبير الحطنة من الناس الذي يصدر والقبر نسفي فبعض الناس يكونوا كبيرا وهو أجلد من الشاف فهذا يحج وبعض الناس يكونوا كبيرا وقد يعاجلوا الكبر ويبكر عليه لهمومه وما يصيب بدلا وما يعتوره من الأمراض فهذا أمر نسبي لا يتأقت الزمان لا نقول من بلغ خمسين سنة هذا لا يجب عليه الحج ولا نقول من بلغ ستين سنة وإنما نرد ذلك إلى أحوال الناس فقد ترى الإنسان كبير في والله عز وجل أبطاله العافية فهذا يجب عليه الحج فليس الكبر عذر إلا إذا منع وحال واستضر الإنسان معه بقيام جذر ربث الله الحج والعمر أو مرض فالمرض يكون مانعا لحد إذا كان مزمنا فإن كان المرض مزمنا مقعدا كالشلم ونحو ذلك من الأمراض والأسقام وفي حق ذلك الكسور التي تكون في الإنسان ويلزم فيها فراشا فلا يستطيع أن يبرحها فهذه تعتبر عذرا في حال وجودها فإن انجبر الكسر حد من العالم يليه أما في العام الذي ينكسر فيه ويكون الإنسان لاجماً لفراشي فإنه يسقط عنه الحج في ذلك العام فالمرض له حالة ثانية. الحالة الأولى أن يكون مانعاً على الدوام وهو المرض المنزل قد يكون الإنسان مصاباً بمرض في قلبه لا يستطيع معه من يحج ولا يتحمل معه من شقة الحج فهذا يسقط عنه الحج وأما بالنسبة للمرض المؤقت وهو الذي يكون للإنسان في فترة الزمنية فهذا يكون مانعا معقفا فالتفسير المرض على هذين وجهين وشرط قون المرض مانعا من الحج والعمرة أن يكون مؤثرا وإذا جذك الإنسان في مرض هل يستطيع معه الحج أو لا فليرجع إلى قول الطبيب العدل المسلم وأما الكاثر فمدى بطائفة من السلف أنه لا تقبل شهادة الطبيب الكاثر في ترك النسق والعبادة لأنه متهم في شهادته ومدهب طائفة من العلماء أن الكافر قبيب الكافر إذا وثق فيه وعرف فيه الأمانة عمل بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في شهادة الكافر كما في استئداره لعبد الله بن عريقب وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في الفتاوى كلام النفيسة وبيّن فيه أن هذه الشرع بالرجوع إلى مدى الشاهد أن المرض إذا شهد به الطبيب العدل أو من يوفق بقوله فحينئذ يعتبر مانعا فإذا شكل إنسان بكونه يضر أو لا يضر حجه فإنه يرجع إلى قول الأطباء الذين عرفوا بالخضرة وعرفوا بكونهم مهرة في هذا الأمر ولا يرجع لكل طبيب فإن اختلفت أطوال الأطباء رجح بالأكثرية فإن لم يستطع وفتساوى عددهم رجح بالمهارة يعني أن يكون الإنسان معروفا بالمهارة وهذا أصل ذكره بعد فقهاء الحنفية رحمه الله في تعارض شهادة أهل الخضرة في مسائل العبادات والعادات أو مرض لا يرجى برؤه المرض لا يرجى برؤه المرض المزمن بشكل الله السلامة والعافية بشكل أن يكون عائقا لزمه أن يقيم من يحج ويعتبر عنه من حيث وجبه الشخص الذي لا يستطيع الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزغه أن يقيم غيره إن كان قادرا لأن الله عز وجل فرض عليه حج في نفسه إن استطاع فإن لم يستطع فهو قادر على استئجار من يقوم بالحج عنه وإذا استأجرت رجلا للحج عن الغير فالإدارة تنقسم إلى قسمين القسم الأول يسمى بإدارة البلاء وهو وهي أن تأخذ من الشخص الذي تريد أن تحج عنه مقدار نفقتك وما يبلغك الحج فلو كانت النفقة تقدر بثلاثة آلاف ريال للحج متمتعا أو قارنا تقول تعطيني ثلاثة آلاف ريال فتذهب وتساهد فإن نقص المبلغ وجب عليه أن يكمل فلو حجزته وسبت بالقف وعلى حسب الشر وعلى حسب الاتفاق فحصل عجز عندك بخمسمائة نزمه أن يدفع الخمسمائة وتخرج من تركة الميت وتضمن هذه الإجارة تسمى إجارة البلاء وهي جائزة لإجماع العلماء رحمة الله عليه ولما فيها من المعونة على البر والتقوى والإنسان لا يأخذ فيها حظا لنفسه وإنما يتقوى بها على عبادة الله عز وجل وإفقاط الحق على أخيه المسلم النوع الثاني من الإجارة يسمى بإجارة المقاطعة والمفاصلة فيقول فيها شيء أشكه بالسوم يقول له تحج عن نيتي بألفين قال لا بل بثلاثة قال بثلاثة قال لا بل بأربعة فيكون في السوم بينهم والمقاطعة كأنه يبحث عن ربش وفضل فإذا بثى في هذا النوع فللعلماء قولان بعض العلماء يقول لا يجوز هذا النوع من الإيجارة لأنه يتخذ العبادة وسيلة للدنيا والحج إنما يراد به وجه الله عز وجل ولا يراد به أي شيء سواه وشددوا في هذا النوع من الإيجارة ومن من قال يجوز لأنها قربة ليست بفرض عين والقربة التي هي من فروض الكفايات يجوز, أو يجوز أخذ الأجرة عليها ولا فضلت كما في الأذان قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على أدي محذورة فلما أذن ألقى عليه صرة من فضة قالوا هذا يدل على نشروعية المكافعة على الطاعة إذا لم تكن فرض عين على الإنسان فلما قام بها تفضلاً عن أخيه المسلم جاز له أن يأخذ القضل والزيادة وفي النفس شيء من هذا القول فالأفضل أن الإنسان يأخذ أجرة البلاء حتى يصيب الأذر من الله عز وجل وهذا المنبغي وفي حق طلاب العلم وأهل العلم آكد لما فيه من صيانة وجوههم وصيانة العلم وحفظ شقه الذي جعله الله عز وجل نورا في صدوره أن يكون من ظلة الامتهان والابتدال والاستخفاف الناس بهم فالأفضل والأكمل أن طالب العلم ونحن من أن الفضل أن لا يأخذون مثل هذه الإجارة إلا على سبيل البلاء فإن قدرت من نفسك أن تحج تفضلا فهذا أفضل وأعظم أجرا وثوابك على الله ومن كان أجله على الله فنعم الأجر ونعم الثوار في الدنيا وفي المآل فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن أعظم الإحسان أن تحسن إلى أخيك النيد أو أخيك النسلم فتسطط عنه فريضا ولذلك يأجرك الله أجر فريضا لخاصة إذا لم تأخذ عليها مالا فكأنك حجدت فرما وهذا لا إشكل به من جهة وجود العناء والسعد والنصد إذا قصد الإنسان وجه الله عز وجل نعم لزمه أن يقيم من يفج ويعتمر عنه من حيث وجبه من حيث وجب عليه الحج لأن الوكيلة منزل منزلة العصير فلو كان من أهل المدينة فإن الذي يحج عنه بد أن يحج من المدينة وهذا أصل شرعي صحيح لأن الحج فرض عليه من المدينة وهذا الذي يريد الحج إنما يريد الحجة لا عن نفسه وإنما عن غيره فإذا أريد أن يحج أراد أن يحج عن غيره وجب أن يتقيد بذلك الغير وهذا هو مذب جمهور العلماء وهو أصح قولي العلماء أنه يحج من حيث وجب الحج على الأصيل فالوكيل منزل منزلة الأصيل وأصول الشريعة تدل على هذا لأنهم أقاموا البدل مقام مبدله فلما كان المبدل المطالب ومخاطب بالحج مثلا لو أن شخصا وجب عليه الحج وقادر عن الحج من المدينة فإنه إذا حج عنه من, من الجحفة أو من يالملم أو من السيد فقد حج من الأدنى ولا يصف للإنسان أن حج من الأدنى وقد وجب عليه الحج من الأبعد وقد ضرض الله عليه الحج من يقافذ الفليفة فحينئذ يذبوا عن الحجة من قاتل الخليفة وهذا أحوط وأبرأ للذنة وأبلغ في القيام بحق الله عز وجل وأدائه على وكه ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام <تصفيق> ويجزئ الحج عنه وإن عوفي بعد الإحرام إذا أقام وكيلا عنه وهو معذور ثم شفي بعد إحرام الوكيل فقالوا إنه يجد عنه حج الوكيل ولو كان تغير الحال وزوال العذر بعد الإحرام فالعذرة عندهم بالإحرام بعض العلماء يرى أن العذرة بالطواف إذا طاف بالبيت في عمرته أو وقف بعرفة في حجه فإنه حينئذ يمضي هذا الوكيد ولا يقوم الموكل بإعادة الحج ثانية هذا عن حجة الإسلام وقال بعض العلماء إذا شفي وعوفي أو زال العذر قبل نهاية حجه فإنه يرزم بإعادة هذا الحج والسبب في ذلك أنه عذر في حال العجل أما بعد قدرته وزوال العذر عنه رجع الأمر إلى وجوف الحج عليه وهذه المثلة سعرة المثلة زوال العذر ولها صور يزول العذر قبل الشرور ويزول العذر أثناء الشرور ويزول العذر بعد الانتهاء فتارئا يكون زوال العذر موجبا للقطع والاستئناف من الأصل والرجوع إلى الأصل على خلاف مثل المثالة المتينم إذا تيمن في أول الوقت ثم كبر تكبيرة الإحرام فرع الماء أو وجد الماء وقدر على استعماله فالصحيح أنه يقطع صلاته لأن هذه الصلاة زال العذر أن يصلي وهو على تيممه وقد قال صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة فخوطب بالرجوع إلى الأصل ولا يمكن الحكم بثبوت العذر إلا إذا تم العمل حتى يصف الإنسان بكونه قد برئت ذنته على الوجه المعتبر والفقه أنه إذا كان الأصل أنه مخاطب بفعل العبادة وأن هذا الوقيت منزل لحاده وزالت الحاده وشكتنا هل يمضي أو لا يمضي رجعنا إلى الأصل من كون الاصيل او الموكل المخاطب شرعا بالقيام بالحج بنفسه فلما شككنا في اجزاء الوكيل عنه رجعنا الى الاصل من مخاطبته بالفعل بنفسه ويشترك بوجوبه على المرأة وجود محضنها بعد ان ديننا رحمه الله شروط وجوب الحج العامة شرع شروط وجوب الحج الخاصة وهو وجود المحرم بالنسبة للمرأة والكلام على هذا الشر الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة وفي رواية ذو محرم منها وثبت الحديث عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت إلى الحج فقال عليه الصلاة والسلام انطلق وحج مع امرأتك فجمهور العلماء على أنه لا يجب الحج على المرأة إلا بعد وجود المحرم ولا يجوز لها أن تحج بدون محرم ومسائل المحارم تحتاج وشي بيان هو المحرم ومالدليل على كونه محرما وهذا يستلزل منا بيان المحرمات المحارم من جهة النسف والمحارم من جهة الغضاء والمحارم من جهة المصاهرة وهي المحرمية المؤبدة واحتاج أيضا إلى تفطيل من جهة حكم الحج بدون محرم وهل إلى وجدت المرأة الرفقة الصالحة المأمونة يجب عليها الحج أو لا وكل ذلك احتاجوا إلى تفصيل نرجعوا إن شاء الله إلى المجلس القادم نسأل الله عز وجل المعونة والتفريط أن يسر لنا ذلك والله تعالى أسابكم الله صبيلة الشيخ ولزالكم صبيل الجزاء صبيلة الشيخ يقول الثالث هل تنبرج تحت الحج وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وذلك في مثلث وجوب العمر أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فتندرج العمرة تحت الحج في حج القارن وحد المتمتع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج والسبب في ذلك أن العرب كانوا في الجاهلية أحدثوا أمورا خالفة السنة وخالفة الحنيثية ومنها أنهم كانوا يحرمون على الناس أن يعتمروا في أشهر الحج فإذا دخل شهر سوال حرموا على الناس أن يحرموا بالعمرة وأن يعتمروا وأبزموهم بالحج حتى ينفلخ صفق وقد أشار إلى ذلك حبر الأمة وترجم من القرآن عبدالله المعباس رضي الله عنهما بقوله كانوا يقولون أي العرب في الجائلية إذا درأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأبطل ولذلك لما قال للصحابة أمرهم أن يبسخوا حجهم بعمرة وأمر من لم يصق الهدي أن يجعلها عمرة قالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله فاستبشعوا ذلك على ما أعرفوه في الجاهلية وقالوا يا رسول الله أنذهب إلى ممن ومذاكرنا تقطر منية لأنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر حج من أفجر الفجور وقد بيّن المرسل صلى الله أن العمرة تدخلت في الحج بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في أشهر الحج ولذلك اعتمر من الجعرانة صلى الله عليه عليه بعد فراغه من فتح الطائف وقسمته الغناء المحمنين نزل عليه الصلاة والسلام فاعتمر عمرك الجعرانة وقد وقعت في أشهر الحج إبطالا لهذه العادة وتأكيدا وتقريرا لمدأ الإسلام بجواز العمرة في أشهر الحج فهذا معنى قوله دخل في العمرة إلى الحج وشبك بين أصابه وقيل يا رسول الله ألعامنا هذا قال لا بل للأبد ألعامنا هذا أم للأبد قال لأبد الأبد أي أن هذا الشكم من جواز في في العمرة في أشهر الحج لأبد الأبد هذا هو المراد بقوله دخلت العمرة في الحج أي أنه لا حرج عليك أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج فلو سأل إنسان مثلا من بلد فقال إني أريد أن أعتمر في شهر شوان ثم أرجع إلى بلدي ولا أريد أن أحج تقول لا حرج وكذلك لو سأل أنه يريد العمرة في شهر إذن قعدة ثم يرجع إلى بلدي لا حرج ولو أهل شهر الحج وعراد أن يؤدي عمرة ثم ينطلق إلى بلدي لحاجة ونحو ذلك كما لو مر بمكة وأراد أن ينصيب العمرة نقول لا حرج لأن هذا أمر دخل فيه بين حكم الشرع بقول العمرة في أشهر الحج وأن هذا الحكم لا يخفص بحجته صلوات الله عليه وسلم عليه وأنه باطل إلى قيام ساعد قوله إلى أبد الأبد أثابكم الله حضيلة الشيخ إذا دام الرئق والجنون واصطداد مزدرفة ثم رجع إلى عرفة ودفع مرة أخرى فهل يصرش فرضا أثابكم يقول بعض العلماء إذا وقع قبل امتهاء أمد الوقوف فحو أجلع وأما إذا وقع بعد انتهاء عمد الوقوف فإنه لا عذرة به ويمضي في حجه النافلة حتى يكمه ثم يأخذ من عامه الذي بعده إن توفرت فيه شروط الفرضية والوجوب الله تعالى عزيز أصابكم الله فضيلة الشيخ من يفج عن الإسلام والعياذ في الله ثم أسلم فهل يعيد حجه مرة أخرى للعلماء في هذه المسألة قولان من وقعت منه الردة ثم أسلم ثانية فهل يطالب بإعابة حجه إذا كان قد حج من قبل الصحيح أنه يعيد لأن الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لان أشركت لإحبطن عمله فالردة والعياب بالله توجب حبوط العمل ولو كان العبد من أدقى عباد الله عز وجل وارتد عن الإسلام فإنه بكلمة الكفر وردة عن الإسلام قد أفضح صفر اليدين وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فنسى الله السلامة والعافي يصفح فأنه لم يعمل خيرا فقط نسى الله السلامة والعافي فإذا ثبت هذا بالنص أن العمل يحضر فإنه يوجب عليه إذا أسلم من جديد أن يعيد حجه وعمرته وكذلك يرزمه ان إذا, اذا كان ممن يلزمه ان يحج ويتمر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم قام بتفجيل هذه المادة تفجيلات الامام البخاري الاسلامية لمكة المكرمة شارع النصور بجوار مبتد ابن حسن هاتف رقم خمس اربعة ثلاث ستة سبعة أيها الحب في الكرام انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الغليم بسم الله الرحمن الرحيم الله عزيز حكيم إنا أنزلنا إليك الحذاب بالحق فعبد الله بخلصا له الزين ألا لله الزين الخالط والذين اتخذوا من دونه أولياء إلا ليقربونا إلى الله ذنفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا فِي الصَّفَا مِنَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَ مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الله الْوَاحِدُ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتحصر الشمس والقمر كل يجري لأدن مسمى ألا هو العزيز خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بقولكم مهادكم خلقا بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرقون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرصى لنباده القصر وإن تشفروا يرضه لكم ولا تجر واجرة متر أخرى ثم إلى ربكم وارجعكم فينبلكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مثل إنسان خفء دعا ربهم إليه ثم إذا قولهم نعمة من هلتنا ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنت ليطل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب مَن هُوَ قَامِتٌ آلَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقُوِّلَ مَن يَحْشُرُ الْآخِرَةَ يَحْشُرُ الْآخِرَةَ وَيَنْصُورُ رَبِّي قُلْ فَلَيْسَ مِنَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَلَا الَّذِينَ لَا أولو الألفاب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فينا به الدنيا حسنة وأخطوا الله واتعه إنما يوفى الصابعون أجرا قل إني أحبت أن أعبد الله محفظ النوثين وأحبت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاك إن عصيت ربي عذاب يوم له به فعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القصان المبين لهم من فوقهم قلل من ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بي عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطارئة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله له البشرى فبشر عباده الذين يسمعون الحول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرة من فوقها غرة مدنية لهم غرة من فوقها غرة مدنية تجري تحتها الأنار واذا الله لا يخلف الله المياد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفت لكه ينادها في ثم يخرج به ترعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فجراه مصفرا ثم يجعله حطانا إن في ذلك لذكرى لأني الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاتية أولئك في الله نزل أحسن الحديث كتابا فَإِذَا نُقِشَ عَلَيْهِ مِنْ جُنُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ نَلِينُ جُنُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إن لا يغري به توا ان انهم يميتون ثم انكم يوما صيامكم ربكم تختصون فمن اضلم ممن كذب ولهي وكشف بالصدق اجاء أليس في جهنم مفوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المستقرون لهم ما يشاءون عند ذلك جزاهم المحسنين ليجزي الله عن ذي الاشوا انذ فانين ويجزيهم اجرا ويجزيهم اجرا الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يبلي الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من أَلَيْسَ اللَّهُ مُجِيرَكُمْ مِنْ تَقَاعٍ وَإِنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ إن أرادني الله بضرس هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منتقات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وَيَقُولُ يَا مَرْوَاهُ مَا كَانَ لَكُمْ إِنْ نَعْمَلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَخْشَى يَا دَاوُدُ يَخْشَاهُ وَيَحِلُّ عَلَيْنَا عَذَابٌ مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُبِينًا فَسَنُدْفَعُ عَنْهُ مَا بِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَمَا ظَلَمَ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويوسل الأخرى إلى أجل مسمى في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطيون قل لله الشفاة جميعا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اهتزتْ لَهُ الزّ)}_قُلوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دونه هم يستبشرون قل اللهم فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ وَلَذَهَبُوا بِهِ وَلَوْ نَحْنُ فِيهِ لَذَهَبْنَا وَلَكِنَّ لفتدوا به سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كتبوا وحاق بهم ما كانوا به اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُ نَاءًا ثُمَّ إِذَا كُوِّنَ لَهُ نَعْمَةٌ مِّنَّا كَانَ مِنَ جاءت ولكن ما اكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قدر السماء اولى عنهم ما كانوا يكسبون فَصَابَهُمُ الشَّيْءُ أَسْمَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا إِذَا يُصِيبُهُمُ شَيْءٌ مَا كَسَبُوا سَنُصِيبُهُمُ الشَّيْءَ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ أن الله يبتط رزح لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرحوا على أنفسهم لا تطلق الله. إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا وَتَدْعُو أَشْقَى إِلَيْهِ بِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْكُمَ عَذَابٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحْكُمَ عَذَابٌ ذُرْتُهُ أن تقول نفسي يا حسرة على ما فررت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول حين دورا ذهب لو انني جروتا فكن من المشكين بل قد جاءك آياتي فكذبتها يا المستكبر فكذبتها يا المستكبر من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوتا أليس في جهنم مكرا وينجي الله الذين اتقوا بنفاذتهم لا يمسهم السوء ولا هم يأذنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقالد السمارات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هو لو عاشوني والان الله لتامرني احفظ اي والشائم وارقد وحي اليك والا الذين من قبل كان ان اشرى الشر لاإم أشج لا يحبطًا عمللك وَلَ تكَّ